السؤال رقم 7 السرعه محدده ب 60 في الساعه ألف نعم ب لا اعيد السرعه محدده ب 60 في الساعه ا نعم ب لا